حمامي يا شادي الواح، هي هيا بني يا لزير الدح، هيا بني من حالها والجروح جروح من حالها شافت الطير بجناحه لا شافت الطير يكفخ وجول مفتوح مفتوح قامت بالأشواق وحه لا شك عيا يسر لنا لا شك عيا يسر لنا أما بياشقي الواح أما هيا اطلي يا لزيل الدا هيا اطلي يا لزيل الدا الراح ماهي بمرتاح الراح ماهي بمرتاح حالها والجرح يجرو صرت عن غايتك مطروح لا صرت عن غايتك مطروح والحب بالو وه فضحه والحب بنواه فضحه راعيه لو يا جحده مظروح راعيه لو يا جحده مظروح <تصفيق> يا من يا شاكي الوحه الروح من حالها و... شكوى ما تشفي جرحه شكوى ما جرحه والروح خطر عليها تروح, تروح دايم بالاسرار بواح. دايم بالاسرار بوحه لو كان ما في الحكي مصلوح لو كان ما في الحكي مصلوح يا شادي ما حما يا شادي وحى هيا بتري يا نزل الدها هيا بي يا ما هي بمتحه Θερδوح ما هي من حالها والجروح الجروح من حالها والجروح